وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ கவ மின்சீ وَأَنَّ عليهم نشأة وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَإِنَّ نُزُولَ أَهْلَ كَبِنَا لَا يُفْهَمُ دَفَمًا أَفَخُ وَقُمْ مَنُ إِن إن هم كانوا أم لم أوقظ 재미ensive kt рок wo